ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا هُمْ بِهِ عَالِمِينَ إِنَّ تَرَبَّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض أن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم هِمَا في السَّمواتِ وَما فِي الأرضين يَجذَ الذيينَ أَسَ أوُ بِماَا عملِوا وَيجز الذيينَ أأَحْسَمُ فيِفُسن عتيهمَا في السمواتِ وَما ف الأفضن يج الذيينَ أأَس يأن عَامِوا وَيج الذيينَ أأَحسَنُ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ربك واسع المغفره ان ربك واسع وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَوَّلَ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ فَلَا تَذَكَّرُونَ أَنفُسَكُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا, وأكدا وأعطى قليلا عنده علم الغيب فهو يرى ألم لننبأ بما في صحف موسى ألم لننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وادرة وزر أخرى ألا تجر وادرة وزر أخرى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيه سوف يرى مما يجزاه الجزاء الاوفى مما يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات وأحيى